بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويكونوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر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 كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدرر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر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 إنا أرسلنا عليهم ريحاً صر فِي في يوم لحسن مستمر تزعل الناس كأنهم أعجاز نخل من قعر فكيف كان عذابي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت ثمود بن نذر فقالوا أبشروا منا واحدا نتبعه إننا إذا لفِي ضلال وسُعُر أُولَئِكَ الَّذِينَ عَلَيْهِ اللَّهَ مِن بَيْنِنَا ۖ قَالُوا آمَنَّا بِهِ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشْرَىٰ إِنَّا مُرْسِلُونَ نَاقَةً اثْنَتَيْنِ لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُم أَنَّ الْمَا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 إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوطن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 نار على وجوههم ذوكم السقر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلم بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مذكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات